ومن الليل فسبح هو ادبار النجوم والنجم اذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو م ِ ر َّ ة ٍ فاستوى وهو بال أ ف ق لعلي ثم دنا فتدل ي فكان قاب قوسين اودني ف أ و ح ي إ ل ى عبده ما أ و ح ي ما كذب الفؤاد م ا ر ي أ ف ت م ر و ن ه على ما ي ر ي ولقد رئه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنته ى عندها ج ن ة الماوي إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما ي غ ش ى ما زيغ البصر وما طغي لقد رئ من آ ي ا ت ربه الكبر ى افرايتم اللات والعز ومناه ا ل ث ا ل ث ة الاخرى الكم الذكر وله ا ل ا ن ث ي تلك اذا قسمه ضيزه ان هي الا اسماء سميتموها موسوعه النابلسي ل ا ا ل ع ن و م ا ت ه و ل أ ن ف س و ل ق د ج ا ء ه م من ر ب ه م أم للإنسان ما تمن الهدى للإنسان فلله الآخرة ولولي و ك م من ملك في ا ل س م ا و ا لا ا ت تغني ش ف ع ت ه م شيء ا ل ن ا ب أ س ي ذ ن ا للعلوم الاسلاميه ذ ي ؤ ن ن و ب ا ل وفي ا ل ا ي س م و ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة ل ا ن ث وما لهم به من علم إ ن يتبعون إ ل ا الظن و إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا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 أ ن شاكم من ا ل أ ر ض و إ ذ انتم أ ج ن ه في بطون إ م ه ا ت ك م فلا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن اتقي أ ف ر أ ي ت الذي تولي و أ ع ط ي قليلا وهكد ي أ ع ن د ه علم الغيب فهو يلي أ م لم ي ن ب أ بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى أ لا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعي وان سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء لو في وان إ ل ى ربك المنتهي وانه هو اضحك وابكي وانه هو امات واحيي وانه خلق الزوجين الذكر والانثي من نطفه اذا تمني وان عليهم نشاه لخري وانه هو اغني وهقني وانه هو رب الشعر و أ ن ه أ ه ل ك عدن لولي وثمود فما أ ب ق ي وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم أ ظ ل م وهطغي و ا ل م ؤ ت ف ك ة أ ه و ئ فغشها ما غش ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمار ي هذا نذير من النذرلول ي أ ز ف ت ل ا ز ف ة ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون